وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصكم شيئا ولم يضاهروا عليكم أحدا فأتموا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم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 ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعلوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا إيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما كثؤ إيمانهم وهم بإخراج الرسول وهم بدؤكم أول مرة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 ولمَ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذينَ جاهدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَمْ يَتَخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وليجة وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ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 ورضوانه وجنات اللهم فيها نعيم مقيم قايدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم يا الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان وَمَن يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ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 لقد نصرك الله في مواطن كثيرة و يوم حرين و يوم حرين إذ أعجبتكم كثرةكم فلم تُنِعَنكم شيئاً و ضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم ولئتم مدبرين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 وَإِنْ خَفَتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ شَأْنَكُمْ أَعْلَمُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ قَاتِلُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ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 يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّهُمْ يُفْكُون اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا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 هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره ليظهره عن الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكرزون الذهب والفضة ولا ينفقونها ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم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 إن عدَّة الشُّهُور عند الله إثناعشر شهراً في كتاب الله في كتاب الله يوم خلَق السَّمَاءَ وَالأَرْضَ مِنْهَا أربعة حُرم ذلك الدين القِيم فَلا تَظْلِمُ فِيهِنَّ أَفْسَأَكُم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 يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفرو في سبيل الله ثقلتم الى الارض ارديتم بالحياه الدنيا من الاخره فما متاع الحياه الدنيا في الاخره الا قليل إلا تَنْفِرُوا يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أليمًا وَيَسْتَبْدِلُ الْقَوْمَ الْغَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّهُ شَيْءٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ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 لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن ولكن بعده عليهم الشق وس يحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. عف الله عن كلمه اذنت لهم لما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستاذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الاخر ان يجاهدوا باموالهم ان يجاهدوا باموالهم وأنفسهم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 ولو أرادوا الخروج لعدوا له عدته ولكن كره اللهم بعاثهم ولكن كره اللهم بعاثهم فثبتهم وقيل قعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبلا ولأوضعوا خلا لكم يبغونكم الفتن وفيكم سمعون لهم والله عليم بالظالمين لقد اتغوا الفتن من قبر وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون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 والله ورسوله أحق أي يرضوه إذ كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحدد الله ورسوله فأنل هنا رجها نم فأنل هنا خالدا فيها ذلك الخزي العظيم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 وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ مَخَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا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 لَن نصدقن ولَن نكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونَه إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعده بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب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 والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان والذين اتبعهم بإحسان الرضي الله عنهم ورضوا عن وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم، وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة مردو على النفاق لا تعلمهم، لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين، ثم يردون إلى عذاب النعيم.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 وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُم تَعْمَلُونَ وَأَخَرُونَ مُرْجُونَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمُ الْحَكِيمُ والذين اتخذوا مسجدا طرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصاداً, وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقوم فيه أبدا، لمسجد أسس على ثقة من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أي يتطهرو، والله يحب المطهرين، أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْياً هُوَ عَلَى ثَقَّةٍ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ خير أم من أسس بنيانه على شفاجر فانهار فانهار به فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنو ربة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم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 العابدون الحامدون السائحون السائحون الركعون الساجدون الآمرون بالمعروف الآمرون بالمعروف ونهون عن المذكرين والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين.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 أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمأ ولا نصب ولا مخمصة ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار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 وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يُفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولاهم يذكرون